أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 يُمَتَّعُ صِمْتًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرضه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عمل ولئن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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إن 119. وإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتغيات وادعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أنما أنزل بعلم الله فعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَعْنَةٌ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب حاب الجنة هم فيها خالدون. عشر كان عشر كيس على سنة دون. و هنا كميدة عشر هذه ينوس عليه. كنا سافسنا تفسيرك القرآن الكريم كا. صدق هي اللواتن عياذ الله تبونا كأكبر جاي. عياذكما جو كبر من سورة طه كميدة. حيات صدحي الله تنهد من الصورة النفسي آنه واقامد صورة هود وحاكمك عابان النبي الله يهود عليه السلام قساد إساء إيمان تهيساء النبي البدن احياء صورة قدهه دكو إيمان تهي قساد أولا قل كان نبي الله يهود باللغوم بك عابان صورة هود ترسيقا صورة هود قرآن كالكريم Surat dii kauhi ya tobnadu Se edektiin nabogoli ya tobani yaffar suratot Ayu Qur'an ka Kirsi hufatiho ka billahvan ayaa Suratunnaasna waakwegi yhai Suratud surat dii tobnadu Suratudu wa suramakiyyah Kanamida suratii yhissoddegay Kintasubhanu wa alaihi salatu wa salam في مكة المكرمة وكننا سدحية 8 سنة من عمله المبارك بعد النبوه انتي النبي النماذي الرسالة بالله بتيك القدال سدحية 8 سنة أيها مكة المكرمة وكننا تبنى في المدينة المنورة وكننا مكة 8 سنة أخرى في مكة المكرمة وكننا بحيث ذاتا سورة بسودة لي suuradee vay suuratu tamri kaay wa suura makiyyah fadada ila nazarke doonda atayna muriyo suuraha makiga kamaa ya tawhid bay qadaadiga ilaha wayna ama wuxii raayey rasuulka ku saabsan ama aakhiriyahu wala galabsan doona ku saabsan waxa yeey qadaadiga aya وآياتها مئة وثلاث وعشرون آية سورةود بغلسة دحية اللواتة آية دودو سورةود وحيكم نتاي سورة به اللغوب اللغوذة حروفة مقاطعة سورة سندو سورة البقر آلف الأمين كبيل لاباتي آل عمران آلف الأمين بيكبيل لاباتي عرفنا آلف الأمين صاد بيكبيل لاباتي يونسنا آلف الأمراء بيكبيل لاباتي Suratuhu, Surat Dishanadu. Onkoum Billahwa neysa haroofa mukaddaaaa. Wahaanay tersi koodayyyeen Surataa, Sidaa, Sokalaaa. Sekaliyyallabataan Suratudu. Ola Surat Dishanadu. Suratuhuudaa Billahwa Tehwatanaa. Abdau هذه Surah. Surahdan Barakaysan wahaankoum Billahwaa. Ya Bismillah. Alla wainumma gyi uskashayy. Aliya rahman Niharis Gido unka vada kartan Niharista, Arrahimi Mitgar, Hanedo Kukovan, Intahadi unka Kurumajsa Kurrahaj, Ajua Akirahu Niharista Surhana, Ussadakalla Gaulli, Vakana Bilmu Mini Niharima, Iljahäs, Labadan Niharis Lemagi, Isan, Allah, Lajira, Uskin Allah, Sanuska, Lajira, Fienzuurat Hultu Billawaj, Alif الله علّم بالمرادي خليجين ودارن له إلى هذا يقال ألفي لام يروح ولجده وحينه أصلوا دينه ثبّرت عن في اللغة العربية وسُكر عن كُسُور دعائي خمد ما هين واللغة ما دعم يجلي كون دوسان قرآن كُسُور دعيم عربي وألف لام رأو تغاني مجلي إذا اللغة العربية معني اللغة فما يلامورك كذلك تفسير ثابت من الرسول لما هي وحنوشين القرآن كمعني سوى الله بياني أود قارها نزيلها النبي كسير دلو لنكمان دا حيث وصدق الله في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا كل قرآن معني سوى الله بياني نبي قارنطا لقارها يسلين تفسير ثابت لكما مرهب يوحي وراء بيهاي نبقى تفسيرا لقاهاي لغة العربية نلوفها مكراي هنا إنو علم يرامت إنك قرنوه وما أوتيت من العلم إلا قليلا كلك علم قبضناي اللين وديننا والله يعلم وأنتم لا تعلموا ألف لام مرأ الله يعلم بمراده لذلك الحروف ألف اللام يرأوه ولجد الله يقال ونحن آمنا به إنه القرآن في كمية يومين وفي نفس الوقت لا بفائدة إلو ووئ هي حروف تنوعها سخلاء كجدة مدي وتنبي مجنو تعجز تنبيه هو عربته هي الباري عزوجل أيه تبي عضوا حكليت القرآن مركل لا أركان إنه صدق الله شجايو إن أي بوقد وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَلْغَوْ فيه لعلكم تَغْلِبُهُ حروفتان اينا قولين ايوه هذا ملكا لغو طورا ايوه بو قوليبا لغو بابئين ايوه انتباه اي اره قوليبا لسو جيدا ايوه وحصم نفته واجعاتها قولك ايوه بوقا ايوه ايوه الف الامراء مغلان قاف مركا مغلان نون مركا مغلان صاد مركا مغلان خوران ايوه مغلي جيرين انت شنقرت يا بوقا ايوه أي لي وعلى شجر يومه كل كأي ديانة قرآن كعلى التي سنايا كتاب حكيم ديات كل قتوى براروج تعجزك وحول قرآن كي بلى سهلنا ذي وحيرنا لو نسأو لقمنا مثل هذا هذا هو قرآن تعجز إياك الرحمن هذا لا تساي ألف يلام يرى رفس أي مدينة قاف ينون يصاد كمدينة عقرانك ككوفين اهداد قرانك او ينل لي دمي اذا نلقي واحد مخلوق سماوي اقصد الله ما له تاس نواس عجيب اذا غنغو بان جارينا هي كل كلمه حنجو واوي كتاب وايه كتاب وحكم الرسول كتابك حياته اي ليس حاجه يبان بدل مي أو حلل قدري كريم أو حلل قدمي كريم حقي معنى أنا واسو جييهم أما وقت أن لقاري في آخرها كوررمو أما وقت اللي صول دافي حكوررمو أما واحديرجولة حكوررمو حقي معنيه أنا واسو جيي هاي ريدون واسو جييهم حبكوا تعيي الله تذكر ما فلا غبيشة هي يا فص حديثه وحول بواسو جينه حتى لا سريكت ثم كجد الب فصيلت آيات لا كلامي ديجي تي حلال لغوشة جي يا تي عرام لغوشة جي تي عقل لغوشة جي تي باط لغوشة جي تي صحيح لغوشة تي فاسد لغوشة جي إذا إلك يا عبدنا آيات ولا كلامي يا ترى سو جدان لا سو جي يا كلامي ديجي ملد حكيم خبيق وقع آيات كيساسو أحكام في سنة كلابك ديقاي واحوالبنك كعدايي وعننا نكون لازم إبوه يا سبحانه ملد حكيم إله مرتب بدا إمام الواناكسا أكتب آيات كاللقصو لقانا كلابك ديقاي خبير حقوقار وقع قرصون جيرين إذا لابدي سفاقين لقبطنين لألأ تابتي أحقا سرده سجعي كلمة حكيم وكريم أما معاني اللغة سجعي أي واحدة جديدة لغة لافن من لا حكيم من خبير إلى خبيره أو أول باب هي آياتك سجعي كلا ديجي حنكون باللمن دونا آياتك لا سجعي إلا كلا ديجي خيار أول ديجي سندونا كتاب وعر حكمة الله سجعي حياته عيدين في سيف الله سجعي سيدرك سنهم هي معناه شجاعين يا بخلوتي عنهم هي بلا غنى فساحده أي أنت بلصوقي ملاذ حكيم هي الله صوقي ثم كجد الباء فصيلة لا كلا بجد خبير الى حقه قاله هو الباب حق آيات حكيمك هي تفسير كل بدبك يماديو وحياليه إلا صوقي أما لا كلا بجد جي معك ملا فأكلوا الرزاح كامته كوه على كامته إسلام كغوي أن لا تعبدوا إلى الله ثربت سيرك بفول باللودي وعلى ديك المكر بجد جي أن لا تعبدوا هذا أمن اللتين عابدين إلا الله أبوينا مهانة وأكره عابدين كل خيبه مهانة لا كره عابدين إنني أناك رسولك كذبي شيء حدثنا الرسول كي في كتاباتي إنني عنك الرسول كا لكم يدينكم مدى منهم من الله إلى حد وحيد ينك هاي نذير دجا وحيد ينك دجايا الكبر والمعاصي يأري بعضها إلى هلاك الدنيا يأذى باخره أيان يدينك دجايا وبصير مدين بشرينا يان هاي بالإيمان يا والعمل الصال دك كود دلالة إلى جنبلاد يا جنلايه هدوني يا آخر بكون في عيني أحيانًا يكون بشارين تفصيل كذا وليس هذا ألا وأنا هنا عابدنا وأن استغفرو هذا نقفك أن ترسمي كريم العاوية مال إنجليزان حلب وقف كل ياي يا طوبى النصراء أي حل يا وأن استغفرو جنب داف الدلبة خبأكم إذنك ربجي ثم أبدا جنب داف قد توبوا النغضة إليه إلى الله في جميع أموركم حالي ألكن إليك إيه بولا النغضة سبحانه عليه السلام وسلام يا أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإني أتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة وهذه بريدة فضباتا غور أغيرا إلى بقل قر بني له توبتك أنا شو بنيه عليه عليه سلاة وسلام الذي قال الله في حقه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر فما بالنا نحن معاشر المسلمين كل استغفارت إيا توبات عربك إن له هايوه شيدانك وحال علي وحيري بني آدم كل كائن شديد أنكيل الله بأبيه أو دائما وأبدا لجله يو فايلة على ما كي استغفار يتقبل الجميع يوماتي عكم خبي ويد راحسين أيه متعان راحسين حسن ونحسن إلى الجل المضلين تلقا كارو مصمنا ما رحابي حد أطبيعي استغفارك وذا شأن الواقع عافي ما أدري لسان إمرئ الله يدك ترا جلي أما قفني ما لقيت شيء أما أم أبناء مل لي نسي عفوا بعد كلما ما يسان, يسان لكن هذا تجف فينا قسان إشخبر يا توما أيضا لا إما هذا العمر يل لي نكوت على جار فيه لوف لوفي اللجوية جوجار يسان كل كتنا فيذي ويند يوم تلف مطان عسلا إلى أجل مسمى كليات ما ويوتي أبواسينايا كل فضل يوتي أبواسينايا كل ذي فضل باستفارية وبكالية معا ونادية دارة وناك دارة قبكي سميه كله الى فضله دغي ابو سيني قبكي أهل فضل النقضة اه وناك قد ذال هم اردان اسكايل عليا فضله ابا ادبذنا ان الفضل بيد الله يؤتيه من يسا ايه اثنى اخر يدون جنايا درجنا ويؤتي ابو سيني كلذي دي فضل دارة ادميه صحيب كله فاض الله تغلق أبو سيناي سداسي واسدين لئذ أمرين ألا تعبدوا إلا الله وأن يستغفروا ثم توبوا حدا دينا أعتراضا ألا كاليجينا عابدين مينو كان بالله فنو ورسلوا مينو وننقل ميني بعضا تعتراضا تولوا حدا عن العبادة وعن الاستغفاء وعن التوبة وحي الله إذ فرياداتك حين أن يصوبناها أخافوا حبسنا عليكم كوركينا عذاب يوم معلم عذابك يتبعني ذلك حبسا كبير ويني بدن في قيامه عذابا لحميل الكريم أي جير معلك أساني ذلك يوم وحنك تلقى ليسا إلى الله يضوين لا, لا إلى غيره أحد كوركي رب أيام مرجعكم سادو لم لا الله فشدين إبعي أي أعطي وهو إبنى على كل شيء وحلى أركض لما أنت دوشي قدير فبأو دور ألا إنهم يطنون صدورهم هو ماذا حلى الذي انجريبا ليلي وليه جرى الله نيسك قرنين إلي المنافقين هيا واسورة قل إلي المشركين هيا واسورة قل إن مسلمين قونتوا كو يريد هايان سورة قل, هاي قل. أوه حلى يلي وحلى إشعون جري حديك هذين أيانيو إي مريم أشوف دموعك جيل حتى أساسك هذا وقلمونا يا إيه ما هي فارس أو لا بيجيل إيه قال إبنك إنسان أما وراك أوردن لحدن أما حماه أوردن لحدن كيف اللوج الجوابي خلا تعرف فدوه يراهوا يا تنبهوا إنهم ضلك يصنون وحي لا مايان صدورهم حبديالكودي ماي لا ليك يستغفر انه اسقى غريان منه ابوين حقي أي عابطوا ولا بايا انا هويا المربى سنه بهو براروك وعلموا واحد غاتان حين قورتاي يستغفر اسكو دمو غيان كووا صيابهم نركودا الى درك ما ديمكن كرايو علم ابواه وغي ما يسرون وهي قرسنايا اي وما يعلنون وهي مجنايا سينغو اي توين عليه من الله وقام بالو في ذات صدوري بما في الغروب لا يجدود وعكوسغن قو هو قومبلن يحيما بالو كبغيري وحبناه يا الله ما ليسون إذا وقف الى الله واككر سنايا وحا كميد او سبتيسا ام اسماء الغيب والشهاده واحموغد يا حيوبا اللبذا باي سكشوه هاي سهل لققرن كرايا ألا يعلم من خلق وعن وحنا قرين عذل هاي أحد يا أبو سأو قريكر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ما فرس ما يقان يوحوس ما يلك لققرن هيا سكوس ما يسمع إذا فكرة باطلة هدي مسلمين هاين إيه هدي منافقين هاين إيه هدي مشركين هاين لحظة وح لققرن هيا فكرة باطلة وأصروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات جده ألا تعبدوا هعابدين تفصيل كيوي الله يبوينا ماهان أعدك لي هعابدين إبادة بالجميع عنوائها وحمدا ونالله إن لماركو كلك إبادة وإنه ياتم موجهة إلى الله عز وجل لقيلة ليوحيك صهري إنني أني قصوبناها lakum sinneka omada minu ei vaikka juohani sinnekaa ei naviin dige, hamani sinneka diga ja seilan aikrillaan, baba bin, babshiru, kaipanin sinnekaa, bishareina ja sihtrat aurra, meisana aurra ahdan, ahduni aikrana, kooli ja vanakuanta, kakadal tän biidafdalba, hebbakum, hebbiin tän في جميع اموركم حوله نويدل الله ولا نرضى ايهم حدا سدا ياشانا ثم تحكم الله ويدن غير حصينا يا عفي ما هي عمري يا عرفتيني ليلكي متاخر حصين حسنا وانا قبض الى اجل مضلت اللججارو وصلنا مغا خاي سا دنيا دواره ومده حياتكم في الدنيا انت هتكونوا شهين اي ترى عفي ما ليس ويوتي إبوا سينا إياه كل ذي فضل ونقمدوا صحيبة كل ذي فضله إبوا فضل يسيبوا سينايا ان أن لكو بكرنا عرضا كبارنا بيق إبوا لك نرجنا إياه أو أدوانك وحو سمين إياه وناغا إحسانك إباكوا أبال مرين أيها أي أكاتر أبالا <سؤال> وعنائسة كل كولك أدادتك يا إياه وناغ سميسي فضل بي إباده ليسا سيجيهم وصفهم إنه حكيم العليم وإنتو ألاو حدات جاستان وعلى الله فريق جيدان إن أدال لك لك العابدان إن أدال بداف خبردان إن أدال الله النقطان إن تولوا حدات جاستان وحي الليل فريق جاستان فإني أني قال رسول كأ أخافه عبسنا عليكم كركين عذاب يوم مال عذابك كبير وين إلى الله أبوينا مرجعكم لا بشدي نوعاتي فيعاصمكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شررا فشر وهو إبنا كدير الله كاريت بذون على كل شيء وعلى الكدامان تدوسي وأكاريت بذونيه على هويه فلا رجوع هذا إنهم ذكر يطنونه وحي الله ضعيان صدورهم حبديالكودا القوضة ليستفوئن إصغريان ولونتان منهم من الله إبوا وإنكا على هويه فنبهوا أعلموا برعروبوا أغادا حين قورتوا أي يسترسون إشكو دموغا أيان ثيابهم نركوضا يعلموا أبوه أوغي أي ما يصرون أونكوا وحي قرسنا أيان إيه ومار يعلن وحي موجين أيان إنه أبوين عليمون الله بما في القلوب لا بيالكدوه دوحي كجيرا إن الله أضحب لن أدمن أو الكلام وما من دابة في الأرض عيد أو حك باللؤذى بس كله كان يوم ناد، كانوا مِرا صد أنكِ جز القرآن الكريم كأكَّمَيْتُس كله في يوم ناد بع، ومن دابة كبلابنا، كل تفصيل بيوتاي عيد في خارج، تيجي خبيء أم كيسة، أو أقانِع أو قال تعالى، وما من دابة نفس عطاء في الأرض لنك قليسة كسعة نوعي طائبة إلا حدي دابة جيرتو على الله إبا وين كوركي لا على غيره أحد كلمين أي حزقها حزق الدابة دابة عن تدابي على كوركيو وكلك دابة ما شيك استابها جوقتو حداد كلمة دابة مقصد ما يدب على وجه الأرض كل كركي سوحة كسعة نوعيو في سورة الثمنون أي أن يساء الله يتجدوننا والله خلق كل دابة يمشي ومنهما يمشي على بطنه ومنهم يمشي على الرهجلين ومنهم يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إنتك ما كوبنا أُنكك بلن أُنكك ترد بلن انو بلن الله ما أنا أدومه بأقواني وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو إسلا يقان هذه قلت قالوا انك انت تريبا عدله بل ايه وحي حنان اللي لا على غيره احد كاركي مجروم ولذا سلاسو كاراو عادر كيسا وحيالا ادياء آدي آدي كاقايا فيا آدي كا بولك انتات قدد وعالي حفالك قدد انت اصول مركز سيمة ليس سي متر عادر كيسا حيوان حي كله بحيال انتالك وكابدورن وكاللدن بولكونا كدوقنا ما كون عن لشجر أكسجيني وحلا جرا حاجة وحمر جرا أما لأحبات كلا فليرنا إذا تبي إحنا مركات جايزا كذب أيقون كل هذا ما لقيت قرآن جيا وحلا مل إذا ويعلّمو مستقرها ومستودعها ان توبوا له حدنا أويها قربا ما شيء كجكت كم مستقر كواردلك ما شيء كجس وجين وصدغله في قول ولكم في الأرض مستقر أما مستودع wan meelaha ku Lo Jogo, noqon karto kuburti waan noqon karta ilaa naakhara looga baxaya haloshay habartaa waan noqon karto ilaa wal laga dhalan doona dhabarki abawo waan noqon doona maalmahaad baan urka habartay kujirto, jirto anoga dhabarkiisa kujirto, jirto iyo haday qabri gud ugu gantaay saddexdaas noolku melgara iyo ثغو سنو غانين في كتاب طويل ما بكره نجي انت اي دني اي في كتاب المقادير لو المحفوظ كي كيال ويعلم له هو مستقرها مستقر الدابة تبدو ماجي كنت سنتي من الارض ملكه وقصنتها ومستودعها ما لها الامان دي اي اما دبرك هدي دانتها اما اوسه افرته اما جمورته ما لها كمل غارن ما وجد اي لو دي وكو غي أقول جينا, جينا يا أن ترضى كل المدلار خلا في كتاب بقول شو جاي كتاب كاسو مدين وهو البعدينا وهو اللوح المعظوم هذا نوات أدلة تؤيد هذا العلم جيبه جاي فالقديس الذي لديه وهو واحد معبد عظى الذي أحدث خلق أمي السماوات إلى ريال إلى ريال صدبا أي أمي أودب لنا والأرض سورة ليال صدقان وآو مي في سورة الطلاق باديو تجدونها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حضر بكل شيء علم كرتيح كذا يادملا عبد الحق سورة وامكى بارسألك وباريس وهو وحنا عبد الحق الذي أحك خلق آو مي السمواتي إلى ليالى دوام الأول أرلا نور ليالى دوام نقدم قابورا يرانته دار في سته أيام ما الملي حجوده قابوري أوله الأحد وآخره الجمعة سبت ونحن على قابوري كمجرن إلى ما المضجوده قابوري ترتيب تأتي أنيقة إن تحولوا مشغول قابا وسنحكاير قابوري كريم ما النجوى علينا برايا حدي هاو اللقبان ايو ان لغوصوك نادو اللقباران دقوان الهوحو الجحلي هاي حدي ادون كيسو عمل فلايو ايو, ايو تقينه ان لغوصوكو وايلا حدي اوودي بلغو حسابتانو وما امرنا الا واحدة وقلمح بالبصر كم انتوهرا ايو احو الباحا الله هاي كل كمال ماهان لحدها اوهول ايو مركب مال مجير اركي هذه الله بوري كدب اي اي مال من وحين هو تجدون إن شاء الله في سورة النازعات إن هذنك يا مالنك أي كذا سأل إلك أيها دولك أنتم أشدوا خلقا أمس ما وبناها ففع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أبو ردي كوان له أبو يا سعوتي انت في قدري ستة أيام ما يا طلا هذا اللي يحمل موضوع ما اللي يحمل موضوع عدوك إلهك بس اللي يحمل موضوع اللهك تيجيتة إلا إن ما أنت إلهك تيجيتة وإن عند ربك كألف سنة مما تعدد ما أنت إباكتي هاي لمثال كل سنة إن ركوانا كل كم معلميه سياهي مم معلمحي سياهي مم العلم عند الله لكن نصي وحي في ستة أيام أيه دوني للغ وكان عرشه الله عرش يسوع وعدم المخلوق أنت لو ما أوينا وريعي وهو على الماء بياكل كود كل خدي يهوى لولانا ينور كار أبونا وكان عرشه عشية بوعه على الماء بياكل كود ما أنت لاينينا بوري لي بل هوكم بينه إذين جهوا أيكم كينا أحسنوا ونجونا حملوا حقبنا فَأَخْبِرُوا أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً قَالَ رَبَّنَا بِالْقُرْآنِ كَوَّجِهِتَ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلاً لَنُورَ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلاً كُلُّ عَمَلِكَ إِنُّهُ بِبَدَنِكَ وَحَاكَ گَيْنِي بَدَن إِنُّهُ فَنَيَهَ عَمَلُ صَالِحٍ أَوْ لُغُو سَمْعِي إِخْلَاصِي بِأَوْلَجِ جَدِّ حُسْنُ تَجْرِعَاتِكَ بِأَوَامِرِي عَمَلُ صُبَانُهُ كَبَرَي قُرْآنَ كُسُغَن حَدِيثَ كُسُغَن آدْنِيَ سوابا لدونا يا هباكو يا هباكو انفعا يا هذا عملكي وناجين تيسا أيها كان مهمسا بدين تيسا إلا بديو هذا العملكي وناجي سايب بدي سنة يا كافي عن هذه كالبدينت عسوه وليمي وناجي عمل ليبلوكم يبينو جغلو أيكم كينا أحسن وناجين أك عملا وحوق بنايو ولئن قلت حداتي له قال هذا إنكم إذنك إلا هو آخره يديدنه بعثه قيامه قيام أديلا شجارك ولا إن قلت حدات راهب إن لكم أيها المشركون كم إن قال الله مبعصون كوالصواب حنذوناته من بعد الموت جل دبره حدات راهب لا يقول أن الذين يحيكوا أضلايان كفروا حق ذي ذي إن هذا ما هذا وأن الشجعان مضاء أم أن يرقي الشجعان إلا سحر فالمهان وعكرة مبين عن سرات رادة باقيامة مالك اللي تقول او عذاب كان لكالي يدكي سانوهد لجري سؤالها اللوه يدينتونا وعكا مذا أفا سحر هادا فاديمكي مالك لدونك جوكتين بهجري واحا وافا في سورة طور ان شاء الله قال لو تجدونا أفا سحر هادا أم أنتم لا تبصرون إس لوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجعون ما كنتم تعملوا ولا يسجد يوم وركا هذه عذابك عبر لوك هذه هي عذابك علينا عذاب يا رب وراينا خرنا حذانو دبلقنا عنهم عقوله العذاب حذانو دبلقا دبلقنا إلى أمتهم وقت أنت اللججارو معدودة تلتريو. لا تريه لا يبورنا حيلها ين ما يعبدش دونو. ليس عذابكم من لغون دونه مصروفا مثل الجهدي عنهم حقه وحقه وحادك بسم كان هذا وحاكه دقيق عاصيالك ما عذابك أي كانوا هانجرين به عذابك يستاجعونك وكو جس جاسون وما من جابة نفل الصعودة ما جيروا في الأرض على الأرض بلك كوركي سيكون صعودة إلا هدينه جيروا على الله يبوين كوركي لا على غيري هي رزقها تابلا عن تلا هذا، هل كر كيف يعاتي؟ أحتكروا دونا يوم ويعلم ويلم يبوه نويعي، مستقرها تابلا ما من الأرض اللولك، ومستودعها ما لها يكون كل من ذل أركابه في كتاب جذه بوجود سوانيه كتاب قاصم مبين، وهو بعد وهو معبود عظى الذي اللو خلقه من السماوات العليا والارض اللوليان في سته أيام. الملعجودات وكان عرسه عشى يبوحها على الماء بياكرك ليبلوكم إن ربي يجبر أيكم كينا أحسنوا نادينه حملاً هوسا ولا إن قلت ذات رأي إنكم إذ بني آدم كم برصون كوالصواب عندونات من بعد الموت يجد فداء الله صاب عنايا الحساب والجزاء يقول أن الذين ريحوا يكوها لدونا كفروا حق الدين إن هذا ما هذا وكان لشجاعي ما إلا سيرهم فالمهان وعكر أي مبين فلمادي سعداء ولا هنا خرنا خدنا ندبلكنا عنهم حق الله العذاب عذاب ما المدبلوج عندنا إلى أجيال إلى أمتي وقتين سلكا قالوا معدودتين لا تريه هيقولوننا وحيث به كبيه دونا ما ما تحبشوه قاد في رهبي انا هويا تنبهوا علموا برادو وغادا يوم ما لين كياتيهن عذابك داتكم متيول من دونه ليس عذابكم ما هم مالنت مصروفا من الذئابيو انهم حقوده وحالقا وانا دغه بهم عذابك هو متغالده ما عذابك دجي دونا اي كانوا في الدنيا الدنيا غليهد كو اهان جيرين ذي عذابك يستهزيون كو كو جسجسو ولئن اذن لنا الانسان طلب حبيب بشر كار يا سيده اي بويا قن سبحانه اسغا ابوري ولئن اذقنا حدانو ددنسينو الانسان ذذكه منا انكى با كنكى رحمتنا حريث حدانو ثم كذا نزعناها عن برواقي رحمتي كسينو منه إنسانك, إنسانك لا يئوسن faamid qoosashan badan awu xuka guusanaya dibdama rahmadiyowana aginu leero ayu ka guusanaya faana kafurun mid aan daabadano xarowxi noo naxmeeyo dhan inuu dafinaya xanuunka maalinka markuu taabto in wanigiiba waxaanu laa soo mareema moodi walayna dagnaahu hada sa insaan مركو اللهكم هذه الا قونس لها خي حاليا يوم اصل ويوم بصل بوليه إن مالين لا قادوا ماينا لا قوتو وايش عادي وحرس الرمي مالينتو قادانا انه سفروا مالينتو قوتانا الحمد لله الى الرمي يقول النوح ورنا يا سحاب السيئات هم يلصق يغا اسكتي قلت الى هذا تشبيه مال فاعل وكدغار ذهب السيئات حمال يلتك أني حقاك كتك إنه إنسانك لا فريح ملموه لديه ومدفرح بطا فخور فان بطا ووحو هايسو قفكا هايسا وخمدده وخمان عريسا وأغفانا وحن لا كجير إلا الذين دادتك صبروا مركي دبت أدن وعملوا عمل فلا أصالحات أعمال ونفس ثم يفرض بقوتا أولئك كوة لهم وحيليه ما غفيرةٌ جنبين كفو عي قل إن ديلكي بلود عي وأجر أبا الجد كبيرٌ وين وهو الجنة وما فيها وحيايدا وعافى يا حديثك رسولك ويري عليه سلطة وسلب عذبا لأمر المؤمن يا ياب حاله قف قمونك حاله إذا إن أمره كله خير أمرك سعيد البخيل إن أصابته صرا بروا قعدوا لقوله سكر فكان خير الله وإين سابت هو ضرة صفر فكان خير الله ولا يقول ذلك إلا للمؤمن توكروا قال كتاب عاد الإنسان قال جشك إلا الذين صوروا الله جربا ولا إنا ذقنا حذان دام سيناء بير سبحانة الإنسان ذق منا نجا بحقنا فعمة نحرس ثم كذلنا عن نزعناها حمد للسيب له منه إنسانة إنه إنسانة لا يا عوص قوسا شبه بدن كفور حقيده بدن قرين ذغنه حبيس انسان قدان سينو نعمه برواك يا حتى المره بما سجد نسدوا طاباته اي يقولن وعولايا الىكم شكريو او فاعل كيرون دا ماركو سبب سيات ومن يرا ترى اني حقيا انه انسانا مفرحا ومس وفخور بما اوتيه حين شيء كله فانا معا أعدك كشيي كله شكريو إن تنلصينين ولادق عليهم إلا الذين تدماهان صبروا دلقاتي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونقسا أولئك كوى لهم وحيلائي مغفرة ذنب دافد يو وأجل أبا القد كبير فلعل لك تاركم بعد ما يوحى لذا نذق عليه سلاة وسلام اقتراح هذه آلائي عسى شيكا إلا أنه مقارن إن الله سميه يوحيه لها يحطسه إذا المركز تنبحه ولا يحيه أيها النبي قاري كيفا لقعنا أنت قول لي للنذير يا بشير باتعي وعني دلبانا إيانا شقاك ماليه تعوذي الدين توله طلبات قوة ندنه وما منعنا أن نرسله بالآيام إلا أن كذب بها الأولون فأت إنا سمودا ناقطة فظلموا وما نرسل الى ايات لا تعرف وما نشا ينهي لويره فما ان مايا حدئ رمي وايان ما لبا دينايا اذا وحدينا اوغى وما يندل بده اي وخي لو سوجي فكوك قال تعالى انا علك مجند رسول الله انك هي تاريخ من ضافه بعضنا قرآن قارك دوخا لوخيود إليك ادغا ايا ضافه فوضائكم وعايري ليودي به قرانك صدرك حرض كاغا واحد نلدافتي اما لايري يودي هيا يقولو في لي هذه درت لو لا ما لتاجيو عليه محمد تركي كنزل كاسا فورتها من بنك دودوبن امال ما لوسو دجيو او جامو يمت ناهو يسقال لا جيردي سمالكون ملك لصعوده الرمايه نلجلو كل هذه الملك يا بنك لواي بركاك كولكا تادرتب إن أبنى فهم جبتال لغيابا إنما أحكى لماها أنت آذيغا نذير المدية آياتي والله أبوين أي على كل شيء وعلى أرقا إذيلكي كوركي كواكير المسهولكا وهو البعلى المسهولكا إساقا حفيدو إلالين أي إساقا رقيبو كرمير أي إساقا قرأ أي كنا أبال مرندونا أدوك الله إشاب تفيد إيا قريد شقادا ماها أوشادوا نحن نبوزه جزيه إنه جارسيسه وحيالان الحساب تميده هذا أبالمرنته هذا عليك البلاغ وعلينا الحساب قال على الرسول إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين حوث الرسول سبوا إنت إنت يتعكب بديا قرانك أم يقولون ما هو حيقانا محمد وحو أونتي كل وحات راذا حدام أنتي فاتوا إدنبلاي ماذا بعشر صور صورة يا الصبانة مثل هي فصاحة ذا إسك دونانتا غير كوراميدا قرانك كراميدا أو مفتريات لا أنتي لا ماذا حداد لا تي ماذا ماركين وامعقول حداد إدنبلاي ما هو إذن إنما أنا بشر سوى ماذا عنك ودعوا لفؤيارته من استطاعته وعلى الوحد أودانه من دون الله إبوهينا كسوكايا فعن هايذن كسيين أو قرآن بانبانا هايذن الله سميين إن كنتم هداتيين صادقين ورمشاكا ثم سيما شاكيزان فإن لم يستجيبوا حدياً قاري إذن أقبالين كوهي أضو يارتان إن لم يستجيبوا أيها الكفار حدياً إذن أقبالين وحد انما قرآنك منزل لا تزيء بعلمك قرآنك علم إبإله يحي أصل مخلوق شغله أقعدا وإلا إله أحد قال له عبده إنسان جري أقعدا إلا هو الله قرآن كان صوت جي ما هانة كل كساو بجرسان فهل أنتم مسلمون من نقنقلاين أيضا ما سوى شديد أيضا إلا نحجروا الله يدين عريامية أثر هذا القرآن كوالله أنت شو أنت اللي يجيني حتى الآمان وإذين إنه قرآن كألا كيمي كبكالقي معدول عقاياي مش بيميسان ما السئلاء قنبلال كيذن كييرو عقف عقف الله إذين مريو كهل ما تكسوك نانيس فلاعالك فصول الله مدني إن أطايت آريك متلافايا بعض ما قرآن غاركي يوحال الله وحيودي إليك آذيك أديرنتني أوحوكتكي أمو قريي ملأ لكن الدوحوغافة مجبي أيالا ديريي قال عليك مجلس صبانه تاريخ كن انضاف في بعض ما في قارك وحاله وحيوداي ليلك اديكا او وبايكون او غير اليومي ديي وحيغا سد وكا حدث كاكا سبب كنا ايت اي من قال لا غيراذن اوجد لولا انجيل ما لتجيو علي محمد جركي كنز بنك العقي كبخدو ذهب يفل ما صملا دوك سو تجيو حكومه ماموره او جامي ماتو معه الذي ديسا ملك ملك جرب صعوده قوره مايه ساس إليك يرادين قد لفا مجبتي سوماها إنما واحتل ماها أنت أذيك نذير ديكتاي وحي حسن أيان يلدي سقضى ماها والله يبوينا على كل شيء وعلى رك كل كركي وكين حلك سيقاليو وعوالب إلى سبحانه وعز وجل أياك عنتك وآيا وصدق الله في قولك وسبحان الذي في يده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هم يقولون انتهى الخدافين ما هو أي رابين افترى وحا قرآن كيف افترى محمد وقرآن كيف أبورتي كل وحاة رابة حدان أبورتي إلى مدباته عربي وفساحي واتكرمه هذين كابكو عن بعي حدب ماذا بعشر صورين سورة الصبانة لكن مثله قرآن كلمه فصاحة يبلاغ يا غيبك والغمدة بي أبخوه دقزن يهي القرآن كلاميه مفتريان تلاهومي ودعوه وحده يا رتان من استطعتم وحده ودانه من دون الله الله كسوك أومي ذلك إن كنتم هداتي صادقينك والروسيك فإن لم يستجيبوا حدهي المشركين يأقبال لكم إذنك كواهد يا رتان يا أسنان تيدعابو دايش غير الله دايه وإذن أقبالي هو آيه أي وإذن تري إذًا وحشر وإلى فعلم وإغاض أن ما قرآنك أنزل إلا تجيء وإغاض في الملة قالوا وأنتم لغو تجيء أنزله بعلمي سورة ميسن قوسمرني فإلا إله كرهت لغو عبده إن سنجر إلا هو أبا وينما مع أنتم أيها الكفار مت مسلم جانس سميو من كان يريد الحياة الدنيا أدوية ذا قفك هذه يا أره إنت أود ذا لإن له لا. أي أدوية ذا قيمة ذا لأي لكن سيء آخر كلا بنت قال تعالى فدوح يرى من روح كان هذا يريد من دونه عمل كيفية ذا الكيس والنب أخرى واتفصيها تنمية الدن بالله فيه مغفرية حورة العين وعلى الشيء يمر فيه كريئي أقلية اللعقية وحسو الرب قفك المركة نيدي سبحالك كلي تطعي من روحه ها كان هذا يريد متربا في عمله ونياته وحوكروا الحياه ولا الدنيا هو سيسم قيم وزينتها قرح لي بوجودنا يوفى او لما إليه اليه أعمالهم اعمالهم عمل كي يجي سميه من شيء لما يسرى واحد بيرت صد انه قال ياهي لو بعدين ماي وشد هذو سميشتو لغا كوي ما ينو قال يا هيدرت كل كان وخي عمره اي او سميهو انت سكيشي الدنيا وا كول هي هي دوه في اليه معنهم دمهسترينه اعمالهم حوشا اي قبضه فيها في الدنيا طانو غو دمهسترينه وقوم يغو قالده فيها الدنيا غويد كسوغان لا يوفخسو بحلا كان دمي ماي حدايش سدان نوغده في اخره كل كان مرجيي كلي هي قلايكه وها الذين وخي ليس لهم قصنوا باهان في الآخرة آخرة هذه الليلة تقديه هذا إلا النار إلا المشاق إسانه ما إن روم إسانه ناروحانهين آخرة كومرة وحبطة وحبرة ما صنعوا فيها وحيا الدنيا تقديه هذا قصنعين إذالك ما بابايا يلو مريا قعنا حتي سميتك أيان وباطن ما وحيئي كانوا في الدنيا كواهنجلين يعملون كواهنجلين لولا بأملك على السميين مقارنة قفك حظك كوتاقا إيا قفك باطلك كوتاقا قال تعالى قال تعالى أفمن روح كان هذا على بينة قر عبد الشهد من ربينا كان هذا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به إلى أبا الرسول كبقي kun kana ka doortay nabina ka dhigay waxigaa ku dajiyay kar adbu haysta kulka isagoo garad haysta hadana wayatu luuhu wa aray shahid al marhati min isaka yimit isaga oo shahid wa nuwadu markay billa wasay o inta jibriil oo malduur والله لا يخزيك الله إلاك وجل مايو الدلة يسمى إيسا وعيث إنك لتصل الرحم وتغري الضيف وتعين على النواعي الحب وتكسب المعدوم وتقرئ من انت إنت أنا شاهدتي كلك قهربة لغنكيسة إنت النبي الرسول لك بجنبو صيدة إلا هو يطلو شاهد منه وأول فقيها مستمريضة قفل صوصة مغلة أود بذات كلب حسيقي هو ورئيسي دا كان وانا قيسا اي governor ni madisa iya governor ni madisa tiya dad madan kitsi ay ka soo saartay ka soo kale aduniya akhiran midna inu samhamalla kulmay idan waytu luu shaahid mino ka hadisi iya runjesi tiya gesi ni madisi tiya ibaladiisi samaaliki ku dhagri jiray in la koobikani وحيث ركان خلقه القرى إلا أنه يحكيني وإنك على خلق عظيم قلت هذه الأشياء بقى بقيمة والنبوة هي الرسالة هي وعيها هي أخلاق بيسي لبدا لما يسر عظي ومن قبله ورتينا وحالة دجي كتاب موسى نبي موسى كتاب كيسى إماما إصابه كتابك موسى ورجوه لها ورحمة الحديثة وعلى أيكا كوة أي يؤمن الرمين أي به خيب خيب تاول وحيد دينا ومن ضدك يكفر كفريا بيه قرانك كن كفريا قل من الأحزاب قل بيارك كالك ملا مشركين هديهين منافقين هديهين يهود هديهين نصار هديهين فالنار موعده بلانك اللسي واعوي نار فالنار ناربا موعده ناشى الله يبوهايا افراتك صوبنا هنقل في مرياتي سكي منه قرانك سيبادو سكيسا إنه قرآن كثريته أيها الحقوا حقبها دادون ليس قرآنك إن اللَّقِلِّ إنه الحقُّ قرآنك حقة من ربك خديها حقي أيوك حق ولكن أكثر الناس وحق حقي أيها الذين تكنتي صبذا لا يؤمنون فمن ما يعنوا أبان بقولك اللَّقِلِّ إن أنت بدر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مهما من حتى كان هذا يريد كل عمل في زيه في سوء الحياة الدنيا هي وسيسور ربا وزينتها المال والولد وأنوى اللباس والطعام واشرب دوني وحكرة ما وزينتها الدنيا نوفي وحانوا وفنينا إليه من يقى أعمالهم نتائج أعمالهم عمالك ولوئي كالشي أدنك اللوغوا فينا يا برئي أبار عيسان أيام كل هذا إبارات سمال أهلا لك هريمان مايو فيها في الدنيا اللوغوا لما استيرها يا هي وهم إياك وفي هذه الدنيا قديرها لكوسوغان لا يبخصوا حمال لك لدينا مايو وحيل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ورائك هو الذين وحيوه ليس لهم وسنسقنا في الآخرة آخرة كده هذا إلا النار ماهان وعكرة وحبط وحبرة ما سنعوه فالله سيجريكو سمايهنا هذا فيها آخر بابايا إبربايا وباطل وحبرايا ماكباب برايا أي كانوا في الدينة كوهانجر يعملون كوه سمايه أفمنحت كان هذا حلابينة كالعطوشة من ربه ففي حقيقة هذا هو يتلوه حدثنا أوراع شاهد المرخاتي منه إسحاق يبي ومن قبله رحمن كور كتاب موسى نبي موسى كتابك أيها النبي كور لا تجيء قرآنك كور لا كتاب موسى نبي موسى كتابك إزا إماما يسوع هرجولاء ورحمة عريسه قلايك فك أخياتي أصعبها هي يوم يوم الرمائن هي النبيا هي قرآنك هي إسلامك إن جابا وما أنا يكفر جيدا فيه القرآن جيدا ومن الأحزاب كعاكل المسلك كسور جيدا كمذا فاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين فالنار نربا موعده فقت الله يبوهايا فلا تكو صوبنا هنقن في مرية شكيكو ديه منه قرآن سيراد الشكين إنه قرآن أيهم الحق شنعر من ربك فبقى حقيبك حقيهي ولكن هيا شيء أكثر الناس فإنك سبب نيبان لا يؤمنوا مع كونه حق بان فمينينيو ومن أظلموا افترى من افترى حتى بحدي أدي الذي يحق العداية ومن إيمان لآن بذكي سيسوتاقي اي إينا اي يا اي الله نظام حق ديدان حكذا في عدية شيء يوحي الله تلقى لي قال تعالى شبهو حجير ومن رحضا أظلم كقرد من من رحقه افتراء اونتي على الله اي بوين كركي كذبا بانكو اونتي سيداغو قبان اونتي بتحليل الحراب وتحليل الحلال والنسبة الولد والشريك والوزير والمحين الى الله عز وجل وحسن دهن ايو قدعسين ايا خلائي كاكوة اي بدوشي بانكو اونتي يؤغبونا قيام الله الله دونا على ربهم قيام الله بانديكي دونا الله ورثي مرخي لا صبانه وحقوم تعاية كايا اون ايديلكي ملائكه يا جيركودا ويقولوا لاشهد مرخاتيالكو وهاي اوران هؤلاء كوان الله ورثي توبل الذين ارداش كذبوا بيني على كذبوا بين شغاي على ربهم فبغوت كركي كوين كبن شغاي ايا ما انت محكمه سارن او كوانا كل كاسه اون ايديلكي سلييرا ألا لعن الله على الوالدين وعكير عكير بلايا ب أنتوا تسمعكم ما صردمان على هوية تنبهه وأعلمه لعن الله حمد إبرو لقى فقاهدو على الوالدين ما رحوزي لمشيكي كلمة ظلمي يا الله شاكي كل كولجا وإن قلا هذا يلا ذا يسكى لالي وحظلمنا جرا لمشيكي الله إذا حدي ظلمي قلا حالا ليسو تعزي إبروتنا على هوية لا أنا تقوله خد بالرحمة قد الله جد لا جد إراده على واليني، ظلمي فلو فلذي أقول كذا هالنقاطة، كل كذا بشيء من التفصيل أي ظلم قاضي الله شاكي، يا ترى ظلمي قاضي الله، الذين واليني أنت يا سدحنا نفطادي غيركود بكاود أيه، عن سبيل الله إلى دينك إذا سبيل الله هو إسلامك، كل كذا نفطادي يا غيركود بإسلام نمادي كاودن كل كذالك من تقبل كذب الذين ظالمين يسدون نفط الياقين كذبا كأودي أو كسرى عن سبيل الله إلى إسلام نمديس إنت رتجلي لا أيك أودي أو محيدونا ويبغونها يواجه إسلام نمديس قحني الرد صادج انت اللقل هذا أي الله صميس قوارين هي أوضاع يا واحدين كسيقة أن لا خير أو من وضع البشر مخلوق حسن مرئا فقفكين لباد ويضوونها وحيدين تطلبا في وجه يضوك الله عن قفك اللبادة بكسي وين وهم بالآخرة هم كافرون كل قوة ننكارتكو دعوضي على الات المالو شاكي وهم يجا الاخرة معنين في دنبيت القيامه هم يجا كافرون الدين أولئك قوة بالي منتا ما المامي لم يكونوا ما أهان معجزين كواه قد في الأرض لونك وما كان اللهم ومن أهان من دون الله إبر وين كسرك من أولياء وحكسلا أو مامره أو قال يا قرابا هل مايا فقام حلقوس ما أهانه الله بلاب لهم يجا العذاب عذابك بل الله بلاب دونه محله الله بلابا يا ما كانوا في الدنيا الدنيا لكم أيان يستطيعون كواء أولا السمع المغليد قرآن كالله لما مغلوب لماذا؟ وعوي وين على الصنايين وحدنا أبتهي وصدق الله في قوله ذلك بأنهم كي ما من أنزل الله فحبط أعمالهم وكانوا لا يستطيعون سمعه في سورة الكافيوه كل كان نعي وقفا نبيك إيا إسلام لماذا؟ إيا قرآنك أييا لنا مغليد قرآن لا أركي كريم ما كانوا في ديانكم أي أنهم يستطيعون كواهو هذا أسمع لقائس القرآن كله لقائسه وما كانوا معي أنهم يبصرون حق الله شعق الكوارك أولئك كوا الذين وحيوا خسروا واي أنفسهم وخسروا أنهم حقودا بيهو حتى يحولوا أما إجلان تكادمة أما عرور تكادم هذا حد بعد أدودتا أبقي مركادمة محاكودا بيهو كلك النفط وذي ما يواجع، و خسارة يجوه إلي، والنفط وذي النار بيكون وارثي، ولعيبه الذين وحيه خسروا أنفسهم، النفط وذي واجع، أو والله أقول ماي أنهم حكوا له ما وحيه كانوا في الدنيا كل عندي عندهم كدنسة يفترونك وبيلونك، أو أي أورنجية حبوا النسرية والنقرية الحين بيمون نخضي كل ك هو عنك أي ألقانا كغتيمد لا جرمة وهو بنتيه أنهم كوا في الآخرة مالين تقيامك قده هيدا هم إياقا الأخسارون كوا كوا خسارة بدل إليه انسنه وعيمن ومورال كوادي ايا معنى هوادي ايا جسمي قوادي ايا روح دوادي ايا بعضي كوا كحدي الله بعدها رقائك الذين أخيارت آمنوا الهر رمي كتب رميه اخرى رميه الى وعد بيسه الى وعد بيسه الى جنة بيسه الى النار بيسه الى جميع كلماته تسير رميه فعملوا عم الفريق ان الامان كويكا الصالحات سمي فرد بقوتاي بالنيتي واخلاسين كبوتاي واخبطوا اطاعي الى ربهم خبقوا اطاعي اولئك اخيارت انا اصحاب الجنة جنيه ولقوتك جرايا هم اياك خالدون وحيكو واردون يا جنودا قيمي قدام غديهدو ومنهو الحاذا هذا لموكا كارد الروي من من روحي يفترى اونتي لله يا بوينا كركي كذي بومبه ولايكا كو يا بوكو بنونتي يرضونا والله دونا على ربهم فبيقعد باقي يامدا حرتي صلاتو بايا والله كو دو مرخاتي فريا وحي اورن دونان ملائكه المؤمنين هؤلاء كوا على الذين الذي أرجاشي كذبوا بنشاجي على ربهم خبيقوا تركي كذبنا شاجي قرّسنا هينك قرّسنا أرنا كشاجي الله يعج لعن توله خمد يد الله جف جاده على والي مي كوا قدر سلي الله دل مي النفط ورد دل مي أونك كركو ذهاتو الذين والي مي كسب دونا نفطه دي غير قربك أن سأليل الله وتدئ بجح أجري وأن هذا صيامه صغيما فتذلوا قال بيدك كأودن ويبغونها وتدئ بيد البين في وجه يذوق لوعن فهم يجا بالآخرة معلم تدم بي سنا هم يجا كافرون ككفرئ اديد بيني قياما مجر تجري ولا يكادشة لم يكونوا معانا يا معجزين خبقوه قدالية هو أما قوة أما حارب وبحث عن مياه في الأرض بل كجوريسة حبكو عز قليل مياه وما كانوا ومن أهان لهم إيجا من دين الله أبا وين من أولية وريال حسلا قوما مورا وكانها أودانية وأهان مياه يطلعه وحلا الله بلا بدون لهم إيجا العجل أي الله بلا بدون العجل ما كانوا في الدنيا خما ينون يستضعون قوة أولى الصنع إن إسلامكم غلط وما كانوا من أي نغون في الدنيا يفسرون الحق حق ما ينرد ولايتوعة الذين وحيوا خسروا أنفسهم نفسه لو علبلوا عروري أو ضلوا وكلوا ما عنهم حق ولا ما وحوي كانوا في الدنيا الدنيا دا قلها دا قلها دا قلها دا قلها وحينا لا جد لها كوا هنجل يفترونك وكبانون ت وحين اللوا لا جرمة فَأَخْضَلَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْآخِرَةِ فَانْتَظِرُوا آخِرَ دَهْرِهِمْ هُمْ يَدْخُلُونَ إِلَيَّ أَلَا يَخْسَرُوا كُهوهُ بَلَنْجِيهِ أَخْوَالٌ هُنَّ الَّذِينَ أَخْيَارُ سَاسٍ حَقَّ وَحَّدَ وَعَمِلُوا عَمَلَ فَشَيْءٍ فَصَالِحَاتِ عَمَالِ وَلَا وَأَخْبَطُوا أَدْعِي فِي جَنَّةٍ أن يخالدون قوى رايان والله على